لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي ل الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا ل ت ع ل م والتعليم و ا ل ا س ت ف ا د ة و ا ل ا ف ا د ة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى و س ن ة رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم أ ك ر م ن ا بنور الفهم خ ر ج ن ا من ظلمات وهمي وزدنا علما ب ن ح م ت ك يا ارحم الراحمين ركزوا معي أ ن ا بعيد شرح هذه ثم ب أ ر ج ع للمساله ا ل أ خ ي ر ة قال وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس ا ل ح ك م ة في الفرع و ا ل أ ص ل ما سبق هو اعتراض على ا ل ع ل ة ا ل آ ن اعتراض على ا ل ح ك م ة ونحن عندنا من شروط ا ل ع ل ة أ ن تشتمل على ح ك م ة قال و إ ن اتحد الجامع يعني قد يعترض عليه تمام قد يعترض باختلاف جنس ا ل ح ك م ة بين ا ل أ ص ل و الفرع و إ ن اتحد الجامع بين ا ل أ ص ل ي و الفرعي كما ي أ ت ي يقال مثلا يحد ا ل ل ا ئ ط كالزاني ا ل ل ا ئ ط هو ا ل ف ر ع و الزاني هو ا ل أ ص ل بجامع إ ي ل ا ج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا قال فيعترض ب أ ن ا ل ح ك م ة م خ ت ل ف ة بين ا ل أ ص ل و الفرع لماذا ا ل ح ك م ة في ح ر م ة اللواط ا ل ص ي ا ن ة عن ر ذ ي ل ة اللواط ا ل ح ك م ة في ح ر م ة الزنا دفع اختلاط ا ل أ ش ا ل ا ن س ا ء المؤدي هو إ ل ي ه المؤدي يعني الزنا هو إ ل ي ه يعني إ ل ى اختلاط ا ل أ ن س ا ء قال وهما مختلفتان يعني هاتان الحكمتان في ا ل أ ص ل و الفرع مختلفتان فيجوز أ ن يختلف الحكم امام ب أ ن يش ي ق ص ر الحد على الزنا إ ذ ن إ ذ ن اذا كنا ي ق ص ر الحد على الزنا إ ذ ن ركز معي فيكون خصوصه معتبرا في ع ل ة الحد يعني فيكون خصوص الزنا معتبرا في ع ل ة الحد إ ذ ن ستكون ع ل ة الحد التقدير إ ل ا ج فرج في فرج مشتهر طبعا محرم شرعا كالزنا إ ذ ن خ ص و ص ي ة الزنا ستكون م ع ت ب ر ة في ماذا في الحد إ ذ ا لما تكون خ ص و ص ي ة الزنا م ع ت ب ر ة في ا ل ع ل ة تمام لما تكون خ ص و ص ي ة الزنا م ع ت ب ر ة في ا ل ع ل ة إ ذ ن لا قياسا او لا ما بنقيس ن عليها اللواط ل أ ن ه ما هو ز ن ا تمام طيب قال فيجاب عن الاعتراف كيف نرد على هذا الاعتراف قال فيجاب عن الاعتراف بحذف خصوص ا ل أ ص ل ي عن ا ل ا ع ت ر ا ف يعني يكون الزنا معتبط في ا ل ع ل ة بنحذفه عن الاعتبار يعني غير معتبر ب أ ن ه ب ي ن أ ن الشارع لم يعتبرها ع ل ة في الحد قال بطريق من طرق ا ل إ ب ط ا ل بطريق من طرق ا ل إ ب ط ا ل طرق ا ل إ ب ط ا ل يعني ا ل آ ن عندي مثلا ً ركزوا معي عندي مثلا ً هذا يصلح يكون ع ل ة وذا الوصف وذا الوصف يعني ذي ا ل ع ل ة م ر ك ب ة من ا ل أ و ص ا ف هذه تمام من ا ل أ و ص ا ف إ ل ا ج فرج في فرج م ج ت ه ى طبعا كالسنه واحد اثنين ث ل ا ث ة ا ر ب ع ة خمسه تمام انا ابين ان هذا ه كالسنه هذا الوصف تمام ليس من اوصاف العليه ليس جزاء ا ل ع ه بطريق من طرق الابطال وهذه طرق الابطال س ت أ ت ي معنا من طرق الابطال ا ل ط ر ت بان نبين إن هذا, ان هذا الوصف غير معتبر في ا ل ش ر ي ع ة ومعتبر بلا شرع لم يلقي اليه ش ر ع بالا مثل ما يذكرونه في الصبر والتكسير مثل مثلا في الصبر والتكسير ايش يقولون مسلك ا ل ع ل ة يقول الصالح يعليه هذا الوصف هذا الوصف هذا الوصف فيبطل هذا الوصف وهذا الوصف وهذا الوصف يبطلهم اذن يبقى هذا صالح للعيش ا ل ع ل ه ولان نحن هنا نبطل خصوص هذا عن الاعتباط قال لك في ا ل ع ل ة تمام بطريق من طوق ابطالها في طريق من ط ل ق إ ب ط ا ل لماذا إبطال, ابطال تمام بعض ا ل أ و ص ا ف في ا ل ع ل ة قال فيسلم أ ن ا ل ع ل ة هي القدر المشترك فقط اذن ستكون ا ل ع ل ة هي القدر المشترك أ ي ن القدر المشترك إ ل ا ج فرد في فرد مشترك طبعا م ح ر م شرعا لا مع خصوص الزنا فيه ل أ ن ه مع خصوص الزنا لن تكون قدر مشترك لتكون خاصه بالزنا تمام اذن نلغي خصوصيه خصوص ا ل أ ص ل عن الاعتبار بان نبين ان الشارع لم يعتبره في الحد ب أ ن نبين أ ن الشارع لم يعتبره في الحد تمام مثل مثلا مثلا جي مثلا هناك عندهم في مثلا في, في العلل مثلا يقول لك مثلا يجوز كذا كذا اي ا يمكن يقول ل ع ل ة كذا أ و ل ع ل ة الطول أ و ل ع ل ة القصر او لعله نجي نقول ع ل ة الطول والقصر هذه لم ينص بها الشرع شيئا مننا من ا ل أ ح ك ا م إ ذ ن هذه عله غير معتبره لم يلتفت اليها الشرع من بعض ف ي أ ي شيء من الاحكام إ ذ ن لا نعتبره هذا ب ا ل ن س ب ة إ ذ ن هذا يسمون اعتراض على الحكمه هذا يسمون اعتراض على الحكمه و ب ي أ ت ي معنا في الكسر ب ي أ ت ي معنا في, في الكسر تمام الكسر هذا يعني واحد من ا ل ق و ا د ر ت م م بعضهم يعتبر تخلف ا ل ح ك م ة تخلف الحكمه كادح تخلف الحكمه ايش كادح والمعتمد انه ليس كادح تخلف ا ل ح ك م ة ليس ق ا د ح و ق ت ك ل م ن عليه لكن بعضهم يرى ان تخلف الحكمه كادح طيب بعد هذا الان المساله هذه اللي نحن بصددها قبل المثال اسمعوا الحل قد تكون مانعه أ و لا قد تكون مانعه أ و لا أ و لا وقد تكون د ا ف ع ة وقد تكون ر ا ف ع ة قد تكون ا ل ع ل ة مانعه ة ل ن ا ل ك مثل م ا ل أ ب و ة تمنع القصاص لا قصاص لماذا ل ل أ ب و ة لوجود المانع وهو ا ل أ ب و ه تمام وقد تكون ا ل ع ل ة انتفاء شرط مثلا الرشم شرطه ا ل إ ح ص ا ء الرجم شرطه ا ل إ ح ص ا ن إ ذ ا ا ل إ ح ص ا ن ع ل ة الرجم تمام طيب إذن اول ح ا ج ة نستفيدها إ ن ا ل ع ل ة قد تكون وجود مانع وقد تكون ع ل ة الحكم انتفاخ شرط عدم و ج و د ه شرط تمام عدم وجود شرط طيب السؤال ا ل آ ن بركز معي السؤال الان هل ا ل ع ل ة إ ذ ا كانت وجود مانع أ و انتفاخ شرط لاننا الان قررنا ان ا ل ع ل ة قد تكون وجود مانع و قد تكون انتفاخ شرط ه ذ قررنا نعم طيب ا ل ع ل ة إ ذ ا كانت وجود مانع تمام او انتفاخ شرط ر ك ز معي ا ل ع ل ة إ ذ ا كانت وجود مانع تمام او انتفاخ شرط هل تستلزم وجود المقتضي أ م لا نجيب نحن أ نذكر ا ا ل أ م ث ل ة وبعدين نبدل ركز معي تمام ركز تمام القتل تمام ا ل س ي ن ا تمام عندنا القتل انا ت ركز معي لا ق ص ا ص ة لماذا للاوبووه تمام لها رجمه ليش لها رجمه ليش عدم الانتفاع ليش ا ل إ ق ص ا ء لعدم الانتفاع إ ق ص ش ر ط ا ل إ ق ص ا ء تمام قلت له السؤال ا ل آ ن بين الاصوليين القزميه لا خصائص ا ل ا ب و ة إ ذ ا ا ل ا ب و ة هنا ع ب ا ر ة عن وجود مانع إ ذ ا ا ل ع ل ة هنا وجود مانع ا ل ع ل ة هنا انتباه شرطي السؤال, السؤال الان هل التعليم بوجود المانع القزميه لما أ ن ا عدل بوجود المانع أ و بانتفاع الشرط هل يستلزم وجود القتل ووجود الزنا أم ل ام هل ل وجود ا لا ل ل الأصح؟ الأصح لا؟ الآن ا أم تمام؟ يستلزم بالقوة الرجل والمثل لقتني ا ب ن ه تمام؟ ل ق ت ن ي ابنه عمر تمام؟ ل ي ش ل ل أ ب و ه والله طيب أ ص ل ا يعني هل يشترط انزال قتل عمر هل يشترط وجود القتل لا لا يشترط وجود ل لا. لا القتل ا هذه الولايات المتحده تمام م ا ذ ا لا يرجع تمام تمام طيب, تمام. طيب ركز معي اه في ادوات المقابل لا ما يصلح التعليل ركز معي ما يصلح التعليل بانتفاء الشرط ووجود المانع الا اذا كان ل م ا ا ل م ق ت ض ي موجود ا ذ ا يستلزم وجود المقتضي ي س ت ر د ت ان ا و ج و د لانه ل د ي ا مجددا لانه ل ي ن ا مجددا لدينا مجددا لدينا م ج ق د ا ل د ي ن ه مجددا ل د ي ن و مجددا ل ي ن ا م ج ا لدينا م ج ا لدينا م ج د ا لدينا م ج د ا لدينا م ج و د ا ل د ي ا م ج د د لدينا مجددا ل ا ب ج د د ل ن ا مجددا لدينا مجددا ل د ن ا مجددا ل د مجددا ل د ي ن م ج د ا لدينا م و د ل ا لدينا مجددا ل ا ج د د ا ل د ي ا م ج د ل ه م ا ل ج م ا ع د ي ن ا م ج ن ه م ج ا ف ه م ت م ل ا ن ا يعني هم يقولون إيش؟ يقولون إ ذ ا لم يكن القتل موجود مهما يصرح تقولون لا و ن ل يقتل زيد بقتل ابنه عمرو ل ا م و ت ي لا مهما يصرح إنما لا يقتل زيد بقتل ابنه عمرو ل أ ن ه لعدم وجود له القتل. القتل لا يقتل زيد بلاش ل ل إ ح ص ا ن و لعدم م ا ا ذ ل وجود السنه أ ص ل ا ً ع ل ا ل د م وجود الجنس لا يقتل زيد بقتل عمرو لعدم زين وجود القتل بجوز قتل كما ان هذا مفترض القتل مفترض أ ي ض ا هذا مفترض, هذا مفترض. طيب ركز معي قال قال و العله إ ذ ا كانت وجود ة مانع من الحكم ك أ ب و ة القاتل امام ا ل أ ب و ة المانعه من جو وجوب قتله بولده يعني لا يقتل زيد بقتل ابنه ع م ر لماذا ل ل أ ب و ة طيب أ و انتفاع شر كعدم إ ح ص ا ن الزاني الزاني المشترط لوجوب رجمه لا تستلزم يعني لا تستلزم هذه ا ل ع ل ة وجود المقتضي في ا ل أ ص ح اين المقتضي يعني الطالب ل ل ع ل ة وهو الزنا والقتل هذا ا ل أ ص ح ما ت س ت ل ز م قال وقيله ت س ت ل ز م وقيله ت س ت ل ز م يعني ا ل ع ل ة إ ذ ا كانت وجود مانع أ و انتفاء شرط تستلزم وجود المقتضي ن بمعنى انه ما يجوز لكم انكم تعللون بوجود المانع و انتفاء الشرط إ ل ا إ ذ ا كان القتل موجود و ا ل ز ن س ن ا ش موجود و إ ل ا ما يحب لكم تعللون بوجود المانع و انتفاء الشرط تمام ليش اركز معي على القياس الاستثنائي الان تركز معي و إ ل ا تمام يعني لو قلتم تمام ان العله لا تستلزم ركز معي لا تستلزم وجود المانع ولا انتفاء الشرط لا تستلزم المقتضي اسمع ل ا ن قاس ا ك ت ر و ن ي كان انتفاء الحكم لا ا ن ت ف ا ء المقتضي تمام كان انتفاء ا ل ح ك م ل ا ن ت ف ا ء ل ى المقتضي لا لما فرض من وجود مانع او انتفايه الشرط يا سلام هنكتب العله جاهزه اسمعوا هذا كياسه لو لم يقل ت م التعليل م تمام ا بوجود مال او انتفاع شرط مال يستلزم تمام المقتضي تمام ذي ا ل م ق د م ة لكان انتفاء الحكمي لكان انتفاء الحكمي ل انت م ا ن ت ف ا م ا ذ ن ت ف ا ء ا لانتفاء م ا ل ا ن ت ف م ا ذ ل ن ا م ا ذ ا لانتفاء ا ل ا ن ل م لانتفاء لماذا لانتفاء ل م ا لانتفاء ل م ا ل ت م ا ت ف ا م ا ل ا ن ت ف ل م ا ن م ا ل ا ن ت ف ل م ن الانتفاء المقط... لماذا ولكن لعدم وجود المانع اذن م إ لا يصلح ش لا يستلم د وجود اجمع المانع من اول ل التفقيل ك م من ا ا من ل ت فهموا ق ي ل قالوا إذا كان ق ت ي الكلام ن ا م موجود ق ت ض ي غير موجود، إذا ن انتفاء وجود ا لا م ن انتفاء الحكم بيكون ايش سببه عدم وجود المقتضي لكان, لكان انتفاء الحكمي لانتفاء المقتضي يعني ج م ا ع ه يقولون و إ ل ا كان انتفاء الحكم ي من الحكم انتفاء عدم ن ي ع القتل وعدم الرجمه لانتفاء المقتضي يعني أ ن ه المقتضي غير موجود لا القتل موجود ولا س ن ا ه موجود لا لما فرض من وجود مانع أ و انتفايه شرط لا لما فرض من, من وجود مانع أ و ا ن ت ف ا ي ش تمام هيا نعيدها ق ا ل و ق ي ل ه تستلزم هو الا اي وان لم ت ق و ل و ب أ ن ه ا تستلزم ب أ ن ا ل ع ل ة تستلزم وجود المقتضي كان انتفاء الحكم هذا إ ي ش م كان هناك؟ لماذا الخبر كان لانتفاء المقتضي لانه ما فرض من وجود مانع أ و انتفاء اشهر نحن ا منرد عليهم ونقول لهم سؤال يكزوا معي تمام نقول لهم لا مانع من ان يكون انتفاء الحكم يكزوا معي لا عند عدم وجود المقتضي ركزوا معي لا مانع من أ ن يكون ركزوا معي لا مانع من أ ن يكون عدم الحكم عند انتفاء المقتضي معلل بالعلتين معلل لعدم المقتضي واحد و معلل ب ع ل ل ث ا ن ي ة لماذا تمام افترضنا أ ن ه لا يفصل هذا بيكون مفترض و العله بتكون مفترض افتراض مقابل افتراض نفترض انه لا يقتل زل بقتل ابنه عمرا لافتراض وجود, وجود له المانع افتراض مقابل افتراض وعندنا لا مانع من تعدد له ا ل ح اذا لما ما يحصل المقتضى يقول الان ي ل ا ما حصل قتل زل لابنه ع م ر اذا ايش ع لماذا ل لا يقتل زل بقتل ابنه عمرو ل المقتل لا القتل الاولى العله التالى ى عذب و هو و ليش الافتراض عدم وجود له المانع لو افترضنا وجود القتل وجود له وجود المانع بس ق ل ن ا س م ع ق ل ن ا ارد ل عليهم يجوز ان يكون سمع يجوز أن انتفاؤه اي انتفاء الحكم الضمير يعود على الحكم يجوز ان يكون انتفاؤه اي الحكم لما فرض ايضا تمام لما فرض ايضا تمام لما فريضه ايش ايضا تمام لما فريضه ايضا ا ي ن م يكون انتفاء الحكم معلل بكم ا ذ ا يعلل تكذب معي اذن سجني عندك ا ذ ا يعلل انتفاء الحكم عند عدم وجود تمام المقتضي تمام تمام عند عدم وجود المقتضي تمام معللون ب ع ل ت ي ن معللون ب ع ل ت ي ن ا ل أ و ل ى عدم المقتضي تمام ا ل ث ا ن ي ة افتراض تمام ا ف ت ر ا ض ة وجود مانع أ و انتفاءه تمام ع ا ى عيد ا ل م س أ ل ة كلها م س أ ل ة مهمه هذي توسع فيها توسعوا فيها أ ن ا مثلا محمد أ ب و النور زهير يعني ا ل م س أ ل ة هذه ت ك ر فيها صفحتين قال اتفق الاصوليون على أ ن عدم الحكم كما يعلل بعدم المقتضي يعلل كذلك بوجود المانع تمام عدم الحكم كما يعلل بعدم المقتضي يعلل كذلك بوجود في المانع فيقال لم يجب القصاص لعدم وجود القتل العبد العدوان كما يقال لم يجب القصاص في قتل الوالد ولده عبدا عدوانا لوجود المانع وهو ا ل أ ب و ه واختلفوا إ ي ن موضع الخلاف واختلفوا تمام هل يجوز تعليل عدم الحكم بوجود, ال... هل تعليل عدم الحكم بوجود المانع يتوقف على وجود المقتضي أ م لا يعني فلا يقال عدم الحكم لوجود المانع إ ل ا إ ذ ا كان المقتضي موجودا أ و لا يتوقف على ذلك هذا هو موضوع الخلاف بين الاصولين فيقال عدم الحكم لوجود المانع تمام وان لم يكن المقتضي الحكمي موجودا ما ذهب أ ك ث ر ا ل أ ص و ل ي ي ن على أ ن التعليل بالمانع لا يتوقف على وجود المقتضي ومن هؤلاء الإمام وابن والبيضار وهذا هو الإمام هؤلاء الراجي الحاجب لا الاصح وهذا هو الاصح هذا بناء على جواز تعدد ا ل ه فضل、yes. no. ها ها ها ها ها ن ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ا ها ه ها ها إذن, اذن ركزوا معي اسمعوا ركزوا معي اذن لما يوجد المانع لما يوجد المقتضي يعلل الحكم ب ش ب ح ا ج ة ا ل ع ل ة ا ل أ و ل ى لما يكون لما يكون اذن يجوز التعليل بعدم المقتضي يجوز التعليل بوجود مانع او انتفاء الشرط و إ ن م ا هل لا يجوز التعليل هل يجوز التعليل بوجود المانع و انتفاء الشرط مع عدم وجود المقتضي هذا هو موضوع ل الخلاف هل يجوز التعليل بانتفاء مانع وعد تمام وانتفاء المقتضي مع عدم وجود المقتضي هذا موضع الخلاف فيما بينهم هذا كله يعود إ ل ى م س أ ل ة تعدد ا ل ع ل ل تمام اصحابنا لا مانع ل ه م بناء على ماذا لجواز تعدد العلم ل إذا اذا تكون إيش؟ ما يكون العله علتين العله ا ل أ و ل ى عدم له عدم وجود المقتضي والعله الثانيه افتراض و و ج د افتراض وجود م المانع افتراض وجوده وجود、المانع. واضح هذا طيب والله ع ل ي هذه سبل السحب و ر ق ة عمل واحد يروح يشوف ا ل م س أ ل ة هذه في كتب الاصول عندك ابو النور سفيض عندك جمع الدوامع تمام عندك المحلي عندك ن ه ا ي ة السول تمام تمام بتبين وجه الخلاف اين موضوع الخلاف اين محل النزاع و مساله ممتازه ل تصلح تمام أه... تصلح و ر ق ة عمل ا ل ب س ا ل ه ه ايش هي عنوانها تمام هل ا ل ع ل ة اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط هل تستلزم وجود المقتضي ام لا الاصح لا تستلزم وجود لا المقتضي فيجوز التعليل بوجود المانع وانتفاء ل ش ر ط تمام عند مقابله يقول لا لا يجوز التعليل لان الوجود المانع وجود المانع لأ وانتفاء الشرط يستلزم وجود ا ل ه ل المقتضي حس تمام والله اعلم هل عنده صار او استبصار إ ذ ن بنقف على مسالك ا ل ع ل ا أ ح س ن يوم السبت ب ن ب د أ في مسالك الاهل المسالك. كيف نحسب ك ي شبوع اليوم نحن غلقنا الاسبوع س أ س السادس كيف كم ص ف ح ة قرانا الاسبوع السادس هذا كم ص ف ح ة واحد اثنين ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة خ م س ة س ت ة س ب ع ة ث م ا ن ي ة ت س ع ة ثمان تسعة, أماني. تسعة. تسع صفحات ت س ع ة قسم ة ستة بكم؟ ت س ع ة قسمة ت ة يعني في ا ل أ س ب و ع ق ر أ ن ا كم؟ ص ف ح ة و ن ص يعني في ا ل أ س ب و ع صفحه ة نص ص ف ح ونصف ص ح صفحة صفحة ة صفحة ونص صفحة ونص صفحة ونص, صفحة ونص. صفحة ونص. صفحة ونص. في المقابل عندي نقول اثنتين في باقي كم؟ باقي المقابل ثلاثة كم؟ كم؟ أربعة خمس سته سبعه ثمانيه تسعه عشره سته عشر اثنى عشر ثلاثه عشر اربعه عشر خمسه عشر س ت ة عشر سبعه عشر سبعه عشر ص ف ح ة بابيه سبعه عشر ص ف ح ة بابيه يسموها على عشره سبعه عشر على عشره هي واحد يكسبها صفحه سبعه عشر على عشره هذه تنضبط فيها المقاس ي عندكم تزيد التعليقات ها نحتاج نقرأ في الأسبوع الأسبوع يعني في نقرأ صفحتين نكمل يعني صفحتين يعني صفحتين حتى إلى أربع أربع الكتاب حقاً. يعني ضروري. في من باب الاحتياط يعني ا ح ت ا ج صفحتين يعني الاسبوع القادم عن مسالك ا ل ع ل ة الى م ه م هذا خلاص نقول قفلنا عليه الطالب منكم يدرسوا دراسه جيده تمام متقنه من اجل الاختبار من الان نظم وقتا الدرسوا دراستين م ك مسالك والقادح ت ن ر فيه نظرة اجمالية فقط لأنك درسته واتقنت ايش دراسته إ ذ ا نحن أ نحن ه ه ا طيب قلنا لا هذه كملناها هذه بتكون نعم هذا الان ك م ل يعني تحتاج لك صفحتين في كل أ س ب و ع في كل أ س ب و ع صفحتين كيحسب صفحتين في ع ش ر ة بكام بتكون بعشرين لا يعني ثلاث فرق ممتاز ب ن ت ي سوا سوا إ ذ ن المقياس عندنا صفحتين إ ذ ن المقياس بيكون صفحتين في ا ل أ س ب و ع صفحتين في ا ل أ س ب و ع كل أ س ب و ع لا بدر ن د صفحتين أ ق ل شيء ما م ل ا ح ظ ة إ ذ ا كانت صفحتان في الاسبوع تمام اذا كان صفحتان في ا ل أ س ب و ع صفحتان في الاسبوع يعني اذا مسالك العله تريد منا كم س ا ب ي ع نشوف مسالك العله كم صفحه مسالك العله كم صفحه مسالك العله هذه مسالك العله واحد واحد اثنين ث ل ا ث ة ا ر ب ع ة خ م س ة س ت ة سبع. سبع. سبع. كل ثمانية سبع. سبعه كل ث م ا ن ي ة س ب ع ة يعني سبع صفحات يعني اسبوعين اسبوعين يعني اسبوعين يعني هذه تحتايه منا اسبوعين ليش سبع صفحات سبع اثنان سبع ة صفحات ثلاثه اسابيع ثلاثه اسابيع إ ذ ا ث ل المسالك ث العله تحتاج منها ث ل ا ث ة أ س ا ب ي ع ونعطيها ا أ ا ر ب ع ة أ س ا ب ي ع و تبقى معك س ت ة أ س اسابيع ب ي ع للقوانح أمام ت ة أ س للقوادع ق و ا ع ح س ه ل ة ما هي ص ع ب ة انك تعرف القادح تعرف كيف تجيب عليه مثال بس ماشي ص ع و ب ة كثير ماشي ص ع و ب ة كثير تعرف ما هو القادح تمام تعرف مثاله طرق ا ل إ ج ا ب ة عن هذا القادح هذا ا ل ا ح ت ر ا ف الى السبت ان شاء ا ل الى السبت م ت ا ت ن ف ي ش في ا ل م س ا ل ا ل ا خ ي ر